سانع عدوا مبين ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحمكم وان يشاء يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا وربك اعلم بمن في السماوات والارض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 السلام عليكم بلغنا هنا في التفسير في كلام رب العالمين سبحانه وتعالى في علاه عندما تكبر هؤلاء الطغاة وأرادوا الغطرصة وأظهروا الجحودة والكبرى وردوا آيات الله الليلة في وعصوا رسله وكفروا بربهم وهم يقولون استهزاءا وتكبرا واستبعادا قالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعثون خلقا جديدا كما قال الله على وصفا لهذا الذي أنكر أيضا بعدما هرس العظم جعله ترابا قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي, وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل, بكل خلق مع العلم انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إن لم يبعثون خلقا جديدا قال الله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا راب الله جل فعلا أن يقول أنتم حيثما تكونون إن كنتم حجارة إن كنتم حديدا إن كنتم شجرا ثمرا إن كنتم بشرا الله سيعيدكم وهو على كل شيء قدير وهذه بيان على عقيم ربوية الله جل في علاه قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا قال أو خلقا مما يكبر في صدوركم بعض العلماء يقولون الخلق الذي يكبر في صدورهم كما قال بعض العلماء قال. أما الخلق الذي يكبر في صدرهم السماء والأرض والجبال هذا قاله مجاهد لأن السماء والأرض أكبر من خلق الإنسان والجبال كذلك ذلك الله تعالى قال لا تمشي في الأرض مرحى أنك لن تخرق الأرض لن تبلغ الجبال طولا فهنا يعني يقول المفسرون في قول الله في علاء عنهم أو خلقا مما يكبر في صدركم السماء الأرض أو كل ما استعظمتموه والعموم أولى في هذا الباب فأنتم مهما كنتم ومهما كانت هيئاتكم فإن الله سيعيدكم وإعادة البناء أولى يعني أيصر من ابتدائه كما قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين وفي قول قل كونوا حجارة يعني لو كنتم وهذا أيضا مع تعريق المستحيل مستحيل لا يستطيعون ذلك وليس لهم هذا خلقونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فتركم أول مرة هل أتى على الإنسان حينما يدهج لا يوجد شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نقطة الأمشاج لنبتريه فجعلناه سميعا بصيرا هو الذي فطركم هو الذي ابتدأ خلقكم وهو على كل شيء قديس وقد قال الله جلال شعلا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فالخلق خلق الخلق جميعا كخلق أحد هذا الخلق قال أو خلق من ما يكبر في صدركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغدون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا قل عسى يكون قريبا وعسى من الله موجبا وكلما هو آت فهو قريب كما بينا أمس قل عسى يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبستم إلا قريبا هو هنا في قوله قل عسى يكون قريبا فيها دلالة واضحة جدا على, على قرب زوال الدنيا وأن الدنيا إلى زوال وأنها إلى فناء وأنها قليلة ضئيلة دنية هي دنيا دنية وهي أيضا من الدنو والقرب ولذلك الله لله في علا يبين لنا هذه الدنيا وأعمار هذه الدنيا قال الله لله في علا وضرب لهم مثل الحات الدنيا كما إن من السماء فاخترض في نبات الأرض فأصبح يشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مختدرا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بعث والساعة كهتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم مال والدنيا كراكب قال تحت ظل الشجرة ثم تركها وراح وهي إلى زوال وإلى وقرب زوالها قد اقترب جدا ولذلك قال الله تعالى ولعسى يكون قريبا إما أن يكون هذا على أجالهم لأنه إذا, قامت يعني إذا مات قامت, قامت قيامته على ما قالوا في على قرب أجالهم وأيضا فيها إشارة على قرب أجل الدنيا فكما قلنا الدنيا دليل لا تستقر ليست وطنا لأحد قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن نبستم إلا قليلا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده بعض الألماء حملها على المؤمنين هم الذين يقومون متهللين فرحين يجيبون بحمد الله جل, جل في علاه فهذه لا تكون إلا لأهل الإيمان قاله بعض العلماء وبعض العلماء قالوا في قول الله جل في علاه يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده على هذا على جميع الخلق ولذلك اختلفوا في قوله بحمده فقال ابن, عب... ابن عباس والله يحشر المتقين والفجار وأيضا المؤمنين والكفار قال إوما يدعوكم فتستريبون بحمده يعني بأمره قال ابن عباس وأيضا من قال ذلك والثاني يخرجون من القبور وهم يقولون سبحانك وبحمدك وهذا لو كان لا يكون إلا للمؤمنين ولكن المسألة على التعميم قال إوما يدعوكم فتستريبون بحمده والثالث أن معنى بحمده بمعرفته وطاعته قاله قتادا وأيضا قال الزجاج تستجيبون مقرين أنه خالقكم والرابع تجيبون بحمد الله لا بحمد أنفسكم وهذا ذكره كثير من العلماء وقلنا بل النداء هنا للمؤمنين والصحيح أن النداء عام والجميع يستقر الأمر إليهم بأمر الله جل في علاه فيستجيبون بأمر الله لا تخلف منهم أحد قال بلني إسرائيل يقف على صخرتنا عند بيت المغبس فينادي على العظام وعلى الأظام البالية ورفات فالجميع يتجمعون وهذه عند النفخة الثانية فقومون جميعا مغرولين مسرعين إلى رب العالمين حفاة عراتا غرلا قال يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبستم إلا قريبا. وتظنون ان لبسهم الا قليلة البعض يقول يعني ما بين النفختين والبعض يقول بل البرزخ على اساس انه قليل والحق ان, أن انت تعلم اهل الكهف عندما قال قالوا كم لبسهم قالوا لبسنا يوما او, أو بعض يما فهو قليل حقا ولانه يعني اذا مر عليهم العذاب لا يكون قليلا اذا مر عليهم الاذاب لا يكونوا قليلا وفي الحقيقة انه قليل وفي الحقيقة انه قليل قال وتظنون إن لبستم إلا قريلة وتظنون يعني تستيقنون يعني تستيقنون فالظن هنا نزل منزلت اليقين وقيل بل هو على بابه وهو الظن أي يظنون أنهم لبثوا قريلة قال بعضهم لبثوا قريلة بين النفختين وقال بينهما أربعين أو بينهما أربعون وأيضا وينقطع العذاب عن في هذا بل في الدنيا بأسرعها مكثهم فيها كان قليله نعم بالنسبة لما يحدث في الاخره وقيله في القبور أيضا صارت قليله قال تظنون ان لبستم الا الا قليلا قال الله تعالى وقل عبادي يقولوا التي يحسن القول ايش وقل عبادي مقل عبيدي قالوا كل عبادي وهذه زياده ما لها معنى لانهم عباد حقا لله جل في علاه رفعه قد تعبد الله بما أوتوا من قوة وجلب أو كان أو, أو, أو قل على احسانهم على سيدته وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبين وقل لعبادي يقول التي أحسن سبب زون هذه الآيان المشركين كانوا زون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل يعني كانوا يسبونهم يستهزئون بهم وأيضا بالفعل كذلك فشقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله كل عباد يقول التي أحسن إن الشيطان أنزلوا بينكم إن الشيطان كانتين عدوا مبينا قال كل عبادي يقول التي هي أحسن من المقصود بهذه الكلمه لهم التي هي احسن قال علماؤنا هم المشركون بان يقال للمشرك هديك هديك الله على هداك الله الخير والثاني وقل عبادي قل التي هي احسن اي للمسلمين للمسلمين فالمسلمون هم اولى الاوله بالاحسان وكل عبادي يقول بعضهم بعض التي احسن من المحاورة والمخاطبة ومجازبة اطراف الحديث من أجل الدعوة الله كما دخل سعد بن معاذ على مصعب بن عمير ومعه الصحابة الكرام هم يتكلمون في أمر الدين فقال مصعب, مصعب بن عمير جاء سعد يشتكي فجاء مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه يعني قال له لو غادرت مجالسنا ومن ارادك اتيك وكان منصفا في مقات لكنه قال له لو سمعت لنا فينا اعجبك فالحمد لله والا فاعن ما امرت به قال انصفت وكان رجلا يعني تراه منصفا نبيلا فلما كان نبيلا كان ايسر ما يكون إلى الى ان يدخل الإسلام فقال قال انصفت فلما جلس فسمع فسمع بشاشه الايمان داعبت قلبه فدخل الإسلام وامر الجميع من قومه بالإسلام نعم وهنا خالف بان اقل على المسلمين يعني اقول اقول عبادي يقول الذي احسن يعني يقول الذي احسن المسلمين هم اولى الناس بالاحسان واولى الناس بالرفق واولى الناس بالدعوه إلى الى الله عز وجل والحق انها الحق نعم لكن لابد أن ترى فيها ما فيها من الخليل في قوله وقل لعبادي ما قال عبيدي وقل لعبادي وهذه إضافة تشريف شرفهم الله للفعلاء بأنهم عباد لله للفعلاء لأنهم قد انقادوا وانصاعوا إلى رسلهم وتعبدوا لله بما أمره وبما نهى فلذلك حق لهم أن يقال فيهم قل لعبادي من تفضل الله عليهم حق له بفضل الله عليهم حق له قال وقل عبادي وهذه اضافه كما قلنا اضافه تشريف وقل عبادي يقول التي هي احسن ان شي يقول قال وقل عبادي يقول التي هي احسن احسن افعل تظييف من الحصاد يعني يبالغ في قول الحسنى قال المشركين ان هذا يؤثر عليهم ايجابيا ويعلمون بخلقيات الإسلام وايضا لا لا ينفرون الناس من الإسلام إن لم ينفروا هم من الاسلام لا ينفرون الناس من الإسلام قال التي يا أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان ينزغ بينهم أن يفسد بينهم هذا العدو الذي اشتعلت عداوته يوم أن أمره الله للعالم السجود فلم يسجد لآدم فصارت العداوة إلى يوم الدين صارت الحرب مستعرة بسبب هذه العداوة نعم ادوات فبالذلك هو يريد من انسان الكفر ان لم يكن فمن الكبير استخراه عليها فلم يكن ينتقد الصغير ايضا استخراه عليها اللهم اغفر لنا رب العالمين ان لم يكن يفسد ذات البين ويتحرش بالمسلمين نعم وافساد ذات البين هي الحرقه لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين فذلك الله قال بعله خير في كثير من اجواء من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين بين الناس والصلح خيص قال قال إن الشيطان ينزم بينهم يعني إن الشيطان يسعى إلى, إلى, إلى خراب المسألة بين المسلمين وإلى إفساد ذات البين وأن يحمل كل منهم يحمل على أخيه بغدا وحقدا وغير ذلك من أدواء القلوب المهلكة نشيطان إن انظروا إن منا نشيطان كان الانسان عدوا مبين وشيطان عداواته ضاريه عداواته لا تتوقف كما قلت يوما ان امره الله جل في علا بالسري ودي ادم أبى, ابى واستكبر وكان من الكافرين من يوم اذ والعداوه ضاريه بين بين ابليس وبين بني البشر لذلك قال قال فبذاتك لا اغوينهم وقال وقال, وقال قال رب أنظرني لهم البحثون إلى آخر الآيات ثم أخصم بعزة الله لرفعله على الغواية قال إلا عبادك منهم المخلصين, المخلصين وقد قال فلا أمر أنهم فليغيرون خلق الله فلا أمر أنهم فليبتكن أزان الأنعان فهو أخذ عن نفس العهد لا يضلنا بني البشر وعدواته ضارية كما قلت أما عدوات فليس <تصفيق> إن لم يستطع أن يصل بهم إلى الكفر أو استخاء المعاصي حرش بينهم وهو يائس كما قال نفس المسلم أنه يائس أن في جزيزة العالم لكن, لكن أن يوقع بينهم لم يأي من ذلك لم يأي من ذلك لذلك قلنا بأن الشيطان له خسلطان لو كانت في أهل الإسلام لكان, لكان الخير العميم الأولى الصبر على ما هو فيه من اللأواء والمشقة والمشدة والأمر الثاني <تصفيق> تحرق عليه في الصبر في ذلك والأمر الثاني فقيف الشر له خطوات يتقدم بها لذلك قال إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين هو, هو أعدى عداء الإنسان لأنه لا يهدى له بال ولا يستقر له حال إلا أن يستكثر من بني آدم في النار إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو عدواً مبيناً نقف عند هذه الآية الفوائد المصنبطة كل ما هو آتم فهو قريب كل ما هو آت فهو قريب عظيم ربوبية الله جلت علىها قال كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما كبر في صدركم في ساخوننا من يؤيدنا إلى آخر آيات أهل الإيمان هم خاصة الله أهل الإيمان هم خاصة الله كل عبادي خاب من اتخذ الشيطان ولي طبعا من اتخذ الشيطان أو أولياء خاب من اتخذ الشيطان ولي أرجو أن تكون وطرا طفية سياسة البلد